الى الركعة الثالثة ويقتصر على قراءة الفاتحة فقط وليس فيها تعود الا على قول من يقول انه يتعود لكل ركعة وليس فيها استفتاح ثم يصليها واذا قام الى الرابعة في فهل يجلس او لا يجلس نقول في هذا الخلاف السابق ثم يجلس للتشاهد الاخير وكيف يكون جلوسه يكون جلوسه متوركا ليكون هناك فرق بين التشهد الأول والتشهد الثاني والتورك أن ينصب رجله اليمنى ويخرج اليسرى من تحتها ويقعد على الأرض بأليتي واضح ينصب الرجل اليمنى ويجلس على الأرض ويجلس على, على الأرض ويخرج الرجل اليسرى من تحت ساق الرجل اليمنى وفيه صفة ثانية أن يفرش الرجلين جميعا ويخرج اليسرى من تحت ساق اليمنى وفيه صفة ثالثة أن يفرش الرجلين جميعا ويخرج اليسرى من بين ساق اليمنى وفخذها فصفات التورق إذن ثلاث وهل يأتي بها في, في حال واحدة أجواب لا لكن يأتي بهذه مرة وبهذه مرة لأن, الصفات لأن السنن الواردة أو لأن العبادات الواردة على وجوه متنوعه ينبغي ان يفعلها الانسان تارة هكذا وتاره هكذا في هذا التشهد يكمل التشهد الاول والصلاه والتبريك على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يقول اعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنه المحيا والممات ومن فتنه المسيح الدجال ثم يدعو بما احب ثم يسلم عن مين السلام عليكم ورحمة الله وعن سار السلام عليكم ورحمة الله هذه هي صفة الصلاة ذكرتها على حسب ما تبين لي من السنه ولنرجع الآن إلى شرح بعض الكلمات أما الفاتحة فقد سبق لنا شيء من الكلام عليها وكذلك التسبيح سبق لنا شيء من الكلام عليه وكذلك قول رب اغفر لي سبق الكلام عليها أليس كذلك وارحمني سبق الكلام عليها عافني سبق الكلام عليها اجبرني اي اجبر نقصي يعني الانسان دائما في نقص إما أن يتهاون بواجب وإما أن يفعل محرما فتسل الله سبحانه وتعالى أن يجبرك كذلك الإنسان ناقص في علمه ناقص في حفظه دائما يعلم الشيء ثم ينساه فتسأل الله أن يجبرك في كل نقص يرجو عليه ارزقني رزقا ماديا أو معنويا ها شلاهما رزقا ماديا يكون به غذاء البدن ورزقا معنويا يكون به غذاء القلب الرزق المادي الذي يكون به غذاء البدن مثل الاخ صبا الرزق البدني مثل القوه وغذاء البدن مثل مثل, مثل ايش طعام الاكل الشراب، ها. الطعام والشراب واللباس، والسكن، والثكن. تمام، السحر. نعم، المعنوي، كليمان، والعلم، والعمل الصالح، وغير ذلك مما ينفع الإنسان في الآخرة. هل أنتم تستحضرون إذا قلت بين السجدين أرزقني تستحضرون هذا المعنى؟ وإيش تستحضرون؟ أو تقولون هذه الكلمة ولا تعرفون معناها نعم الغالب على الناس وأنا منهم أن الإنسان يقول هذه الكلمة ولا يشعر حين قولها أنه يسأل الله النوعين من الرزق الرزق المادي البدني والرزق القلبي الروحي والذي ينبغي لنا أن نستحضر هذه المعاني لنكسب اجرا وفضلا التحيات لله والصلوات والطيبات الى اخره ما هي التحيات ما معناها قال اهل العلم التحيه كل لفظ يعظم به المحيا فمعنى التحية لله إذن جميع التعظيمات لله عز وجل لله استحقاقا واختصاصا فالله تعالى هو المستحق للتعظيم وهو المختص بالتعظيم الذي لا يشابهه تعظيم الصلوات ما هي الصلوات تعيات لله والصلوات وش الصلوات الصلوات المعروفة التي أول ما تصل فيها الصلات التي انت فيها الصلوات كل الصلوات الخمس والجمعة والوتر والنوافل وغيرها كلها لا يستحقها ت... الا الله عز وجل ومنها الصلاة التي أنت تصليها الان الآن الطيبات ما هي هل هي الصفات الطيبة التي يتصف بها الله عز وجل أو, أو الطيبات التي نعملها نحن أو الأمران الأمران جميعا فالطيبات لله يعني الصفات والأوصاف الطيبات لله عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا كل طيب من قول أو فعل أو وصف فانه لله عز وجل فالله يقول الحق وهو يهدي السبيل كذلك الطيبات منا لله عز وجل يقبلها الله أما الخبائث منا فليقبلها الله لقول النبي عليه الصلاه والسلام ان الله طيب لا يقبل الا طيبا السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام اسم من اسماء الله كما قال الله تعالى الملك القدوس السلام وقال النبي عليه الصلاه والسلام ان الله هو السلام ولكنه في هذا ولكنه في هذا الموضع ليس اسم من اسماء الله بل المراد بالسلام التسليم يعني تسليم الله عليك وهو أن يسلمك الله أيها النبي من كل سوء أن يسلمك الله من كل سوء ويسلم شريعتك أيضا من كل سوء لأن بسلامة شريعة الرسول عليه الصلاة والسلام سلامة الله والدليل على أن بسلامة شريعته سلامة, سلامة له أن الإنسان لو قال قولا وصار الناس يسبون هذا القول صار سب القول سبا لمن؟ لقائله فالنبي عليه الصلاة والسلام إذا قلت السلام عليك أيها النبي فإنك تدعو الله أن يسلمه هو وأن يسلم شريعته طيب قلت لكم إن السلام هنا بمعنى التسليم فهل يأتي فعال بمعنى تفعيل الجواب نعم ومنه الكلام بمعنى التكليم فالسلام إذن بمعنى التسليم التسليم من الله عليك أيها النبي يعني تسأل الله أن يسلم نبيه صلى الله عليه وسلم وأن يسلم شريعته من كل نقص وعيه وهنا اشكال في قول المصلي عليك اشكال من وجهين الوجه الاول كيف صح ان يخاطب في الصلاة وهو من الآدميين والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ان هذه الصلاة لا صح فيها شيء من كلام الآدميين الاشكال الثاني كيف صح ان يخاطب وهو لا يسمع وهو بعيد منك أما الهكال الأول فنقول إن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا مستثنى من قول الرسول عليه الصلاه والسلام إن هذه الصلاة لا صح فيها شيء من كلام الآدمين ولهذا قال العلماء إذا أتى المصلي بكاف الخطاب لغير الله ورسوله بطلق صلاتهم لو دخل عليك رجو أن تصل وقال السلام عليك فقلت عليك السلام فترس صلاتك إلا أن تكون جاهلا الجواب عن الاشكال الثاني ما هو الإشكال الثاني كيف نخاطبه وهو غائب لا يسمع بل بعد موته وميت عليه الصلاة والسلام فالجواب أن مخاطبة إياه سوف تنقل إليه فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول سلم علي فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم فإذا سلمت عليه فإن تسليمك يبلغ في أي مكان كنت ولقوة استحضارك خاطبته كأنه حاضر بين يديك وإن كان بعيدا أيها النبي ورحمة الله وبركاته الرحمة مع التسليم فيها التمام لأن بالرحمة حصول المطلوب وبالتسليم زوال المرهوب فإذا اجتمع السلام والرحمة كمل الإنسان ما يريد فأنت الآن تسأل الله أن يرحمه مع السلام عليه، وأما البركات فالبركات جمع بركة والبركة كثرة الخير ودوامه يقول اهل اللغه انه مشتق من البركه والبركه, والبركة مجتمع الماء ولا تكون عاده كبيره والماء فيها ثابت خلاصه المعنى انك تسال الله سبحانه وتعالى ان يسلم رسوله صلى الله عليه وسلم وأن يعمه بالرحمه والبركات ثم تنتقل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين علينا من نحن من نحن المسلمون عموما او او المصلون او هذه الامه ننظر ان قلنا المسلمين جميعا اشكل عليه قوله وعلى عباد الله الصالحين وإن قلنا علينا معشر الأمة الإسلامية الذين هم أمة محمد عليه الصلاة والسلام صار المراد بعباد الله الصالحين كل عبد صالح في السماء والأرض وإذا قلنا المصلين أشكل علينا لأن الإنسان قد لا يكون معه احد قد يصلي وحده فاحسن الأقوال في ذلك أن نقول علينا نحن معشر أمة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى عباد الله الصالحين يشمل كل عبد صالح في السماء والارض لقول النبي صلى الله عليه وسلم انكم اذا قلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والارض حتى الملائكه نعم حتى الملائكه اي نعم لان الصحابه كانوا يقولون السلام على جبريل وعلى ميكائيل فقال الرسول عليه الصلاه والسلام قولوا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فإذا قلتم ذلك سلمتم على كل عبد صالح في السماء وراء والملائكه من عباد الله بلا شك كما قال الله تعالى بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم, بأمر وهم بامره يعملون طيب اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اشهد بمعنى اقر واعترف بقلبي كالمشاهد بعيني ولهذا عدل عن قول اقر الى قول اشهد يعني كان هذا الاقرار اقرار متيقن كما يتيقن الانسان ما يشاهده بعينه وقولك ان لا إله, اله الا الله هذا هو صواب النطق بها لا إله إلا الله وأسمع كثير من الناس يقول أشهد أن لا إله إلا الله أن وهذا خطأ على حسب القواعد العربية بل نقول أن لا أن نخففها ثم نضغمها بالله لأن, لأن أن المشدده لا تدخل على الجمله المنفية ولكنها مخففه من الثقيله وقولك لا إله إلا الله سيكون حولها مناقشة الآن إله بمعنى مألوه إله بمعنى مألوه فهي فعال بمعنى مفعول وفعال بمعنى مفعول تأتي في اللغة العربية كثيرا ومن غراس أي مغروس بناء اي مبني فراش اي مفروش اله اي مألوه فما معنى المالوه المالوه, المألوه المعبود لدليل قوله تعالى ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وقال عز وجل وما ارسلنا من قبلكم من رسول الا نعي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون إذا فالإله بمعنى المعبود لا معبود إلا الله وهنا إشكال وهو أننا نشاهد في الأرض ما يعبد من دون الله الأوثان تعبد من دون الله الأوثان تعبد من دون الله الاشجار تعبد من دون الله البشر يعبدون من دون الله الملائكة تعبد من دون الله الشمس يعبد من دون الله القمر يعبد من دون الله البقر يعبد من دون الله كل هذا معبود من دون الله فكيف يصح ان أن أقول لا معبود إلا الله الجواب أن في الكلام حذفا لا بد منه ما هذا الحذف تقديره حق لا معبود حق إلا الله وعلى هذا فخبر لا محذوف وليس ما بعد الا بل هو محذوف وما بعدها بدل منه اي لا معبود حق الا الله عز وجل اما ما يعبد من دون الله فهو باطل كما قال الله تعالى ذلك بان الله الحق وان ما يدعو من دونه هو الباطل واشهد ان محمدا عبده ورسوله تشهد بان محمدا عبد الله ورسوله فهو عبد مربوك وليس معبود عليه الصلاة والسلام رسول وليس كاذبا ولهذا قال العلماء عبد لا يعبد ورسول لا يكذب صلى الله وسلم عليه ثم طيب هنا قدمنا السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم على السلام على أنفسنا كيف ذلك؟ لأنه يجب أن نقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنفسنا، ولهذا يجب على كل مؤمن أن يفدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه، فحقه علينا أعظم من حق أنفسنا علينا، وعظم من حق والدينا علينا، ولهذا قدم بالسلام علي. قدم بالسلام علينا، ثم تقول اللهم صل على محمد. اللهم أصلها يا الله فحذفت تاء الندى وأبدلت بمين عوض عنها الميم وبدأ بسم الله تيمنا وتبركا به إذن فاللهم بمعنى يا الله صل على محمد اللهم صل على محمد صل على محمد ما معنى الصلاة على محمد يعني الثناء عليه في الملائين الأعلى الثناء عليه في الملائين الأعلى يعني أثني عليه في الملائكة الذين عند الله والثناء عليه يتضمن الرضان عليه الصلاة والسلام ورفع ذكره بين الخلق فتقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ومن آله قال بعض العلماء آله المؤمنون من قرابته وقال بعضهم آله أتباعه على دينه والصحيح أن آله إن قلنت بالأتباع فهي بمعنى المؤمنين من قرابته وان لم تقرا فالمراد بها اتباعه على دينه وعلى هذا فانت تقول اللهم صل على محمد وعلى كل من تبعه على دينه لانه لم يذكر في هذه في هذه الجمله الا الاله فقط استحضر هذا المعنى اذا انت صليت على نفسك في هذه الجمله ولذا كيف ذلك لانك من اتباعه على دينه اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم ابراهيم صلى الله عليه وصلى على آله فتسال الله ان يصلي على محمد وآله كما صلى على ابراهيم وعلى ال ابراهيم والكاف هنا سبق ان قلنا ان معناها التعليل وليس التشبيه والمعنى كما انك تفضلت بالصلاه على ابراهيم وآله فتفضل بالصلاه على محمد و اله فهو من باب التوسل بأفعال الله على نظيرها وقد سبق لنا ان اقسام التوسل سبعه ولا ثمانيه نعود اليها ولا, ولا حرج التوسل باسماء الله عامه او خاصه التوسل بصفاته عامه او خاصه التوسل بافعاله التوسل بالإيمان به، التوسل بالعمل الصالح، التوسل بإيش؟ بحال الداعي، بحال الداعي. السابع، التوسل بدعاء من ترجى إجابته من الأحياء. كم هذه سبعة. سبعة. هذه سبعة. وان شئت ان تبسطها فتقول التوسل بالاسماء عموما التوسل بالاسماء خصوصا التوسل بالصفات عموما التوسل بالصفات خصوصا التوسل بالافعال التوسل بالايمان بالله التوسل بالعمل الصالح التوسل بحال الداعي التوسل بدعاء من ترجع اجابات من الاحياء يكون الجميع تسعة. طيب المهم ان قول المصلي كما صليت على ابراهيم هذا من باب التوسل. ولهذا نقول ان الكافنا يعني لانك صليت على ابراهيم وعالب فصلي على محمد وعالب وقولك انك حميد مجيد. حميد بمعنى محمود وبمعنى حامد انتبه يا اخ حميد بمعنى محمود وبمعنى حامل فمن يستطيع ان يأتي لنا بمثال على ان حميد بمعنى على ان فعيل بمعنى مفعول فعيل بمعنى مفعول في اللغة العربية نعم. لا طيب استعر قتيل بمعنى مقتول وجريح بمعنى مجروح طيب ومن يستطيع ان يأتي لنا بمثال فعيل بمعنى فاعل نعم افضل سميد بمعنى, بمعنى سام صح اسف حميد بمعنى حامد وبمعنى محمود كيف ذلك حميد بمعنى حامد لانه عز وجل يحمد من يستحق الحمد من الخلق فهو يصنع على النبيين والصالحين ومجيد فهو من المجد وهو العظمة وتمام الملك فحينئذ إذا قلت إنك حميد مجيد فقد اثنيت على الله عز وجل بأنه حميد وبأنه مجيد حميد أي حامد لما يستحق الحمد ومحمود لكمال صفاته ومجيد لكمال عظمته ذلك على محمد أي أنزل البركة على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى شريعته لأن البركة في شريعته بركة فيها عليه الصلاة والسلام وعلى آل محمد نقول فيها ما قلنا في آل محمد الأولى ونقول فيه كما بركت كما قلنا فيه كما صليت ثم تستعيذ بالله من أرضى تقول أعوذ بالله من عذاب جهنم والاستعادة أعوذ بمعنى أعتصن وألتجئ بالله عز وجل من هذه الأمور الاربعه من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال انتبه لهذه الأربعة عذاب جهنم أي عذاب النار وسميت بهذا الاسم لأنها جهمة والعياذ بالله ظلمة وسواد فهي كلها جهمة مكفهرة صلى الله عليه وسلم إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تقول تكاد تميز من الغيظ يعني تكاد من غيظها على أصحابها تتقطع نعوذ بالله منها من عذاب جهنم ومن عذاب القبر القبر فيه عذاب فيه عذاب فيه عذاب دائم للكافرين وفيه عذاب قد يكون دائما وقد يكون غير جائم لمن للعصاة من المؤمنين مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنه لا يعدبان وما يعدبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول يتهاون لا يغسل بوله إذا أصابه وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة النميمة هي نقل كلام الناس بعضهم ببعض ليلقي بينهم العداوه و البغضاء وهي من من كبائر الذنوب حتى قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنه قتات و قتات هو النمام و بالله وقال الله تعالى ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع من الخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زني فالنميمة من كبائر الذنوب. يأتي الرجل إلى الرجل يقول إن فلانا يقول فيك كذا وكذا من أجل أن يلقي العداوة بينهم فتجد ان المام يفسد بين الرجل وزوجته يفسد بين الأخ وأخيه بين الأبي وابنه بين القبائل فيفسد والعذب الله بنميمته ما لا يعلمه إلا الله ولهذا كانت النميمة سببا لعذاب القبر كما قال رسول عليه الصلاة والسلام قال ثم في حديث عباس أخذ جريدة الغطبة أشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة فقالوا لما صنعت هذا يا رسول الله؟ قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبس يعني أن رسول رجع أن الله يخفف عنهما العذاب ما يقطعه يخفف عنه ما لم ييبس يعني إلى هذه المدة فقط بعض الناس أخذ من هذا حكما أخطأ في أخره من هذا الحديث قال ينبغي أن تضع على القبر جريدة خضرة أو شجرة أو ما أشبه ذلك فما تقولون في هذا الأخذ من هذا الحديث نقول هذا أخذ خطأ باطل لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يضع ذلك على كل قبر إنما وضعه على قبرين كشف له عنهما فهل كشف لك أنت عن هذا القبر حتى ترى عليه؟ لا ثم نقول إذا وضعت هذه الجريدة على قبر الرجل فقد اتهمته بأنه يعذب في قبره وأسأت الظن به فلو وضعتها على قبر أبيك لكان هذا من العقوق والإساءة إلى أبيك كأنك تقول للناس اشهدوا أن أبي عاص يعذب في قبره اعوذ بالله انتبه يا اخ فصار هذا الذي اخذ الحكم من هذا الحديث اخطا من جهة اخذه من السنة واخطأ من جهة اساءه الظن بصاحب هذا القبر طيب ومن فتنة المحيا والممات الفتنة هي الاختبار وتكون بالخير وتكون بالشر قال الله تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة قد يبتلي الله الإنسان بالشر بالمصائب بمرض في بدنه في أهله في أقاربه بفقر بغير ذلك من المصائب ليبلوه هل يصبر أو لا يصبر قد يكون قد تكون الفتنة بالخير ليبلوه هل يشكر أو يبطر ولما مرة لما اتى سليمان على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحتمنكم سليمان وجنود وهم لا يشعرون فتبس ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي علمت علي وعلى والدي وأدخني برحمتك في عبادك الصالحين نعم وانعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين وقال في آت أخرى ليبلوني أشكر أم اكفر ومن شكر فإنما يشكر نفسه نعم الصلاة نعم قبل قال يا أيها الملا أيكم يأتيني بعرشها قبل أن ياتوني مسلمين قال عفريت من الجن انا اتيك به قبل ان تقوم من مقامك واني عليه لقوي امين قال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرد اليك طرفك فلما راه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر ام اكفر اذن فتنه المحيا تكون بالخير وتكون بالشر تكون بالشر ليبتلى الانسان هل يصبر او لا يصبر تكون بالخير ليبتلا هل يشكر او لا يشكر فالانسان في الواقع بين امرين اما خير واما شر وكلاهما ابتلا وقد يبتلى الانسان في دينه والعياذ بالله فتنه الدنيا في الدين وذلك يدور على امرين على شبهات وعلى شهوات شبهات بأن يشتبه الحق على الإنسان حتى لا يميز بين الحق والباطل، فيزل ويهلك شهوات يكون عند الإنسان تمييز وعلم لكن عنده سوء إرادة فتنة النصارى مثلا من باب الشهوات أو من باب الشبهات من باب الشبهات فتنة اليهود من باب الشهوات لأنهم علموا الحق وخالفوه هكذا الإنسان وعياده بالله قد يفتن في دينه فيلتبس عليه الحق وقد يفتن في دينه فلا يريد الحق ومن فتنة المحيا والممات الممات هل فيه فتنة؟ نعم ماهي الممات له فتنة بل له فتنتان احداهما قبل الموت والثانية بعد الموت انتبه يا اخ الفتنة قبل الموت ان الانسان اذا حضره اجله جاءه الشيطان فاورد عليه الشبهات حتى ربما يخرج من الدين عند موته ولهذا ينبغي ان نسأل الله دائما حسن الخاتم ربما يعرض الشيطان للشخص بصورة ابويه أو بصورة أبيه ويقول له يبني إن دين الإسلام ليس دينا صحيحا وإن الصحيح دين اليهودية أو النصرانية فكن يهوديا أو نصرانيا والإنسان في تلك الحال وقد حضره الموت ليس عنده التمييز الكامل فهيشكن ثم يكون اما يهوديا او نصرانيا ولا اليهدان وهذه فتنه عظيمه ذكر ان الامام احمد رحمه الله كان عند موته يغمى عليه فيقول بعد بعد بعد بعد فلما افاق يا عبد الله إنك تقول بعد بعد أشهد الكلام قال ان الشيطان كان يعرض لي ويقول فتني يا احمد يعني أجلسه أن أغيك فأقول له بعد بعد يعني إلى الآن ما فتك ليش لان روحه في, في, في بدنه فلا يؤمن عليه الفتنه ما دامت الروح لم تخرج خطير جدا هذه فتنة الموت التي تكون قبل الموت الفتنة التي تكون بعد الموت هي أن الإنسان يفتن في قبره فيأتيه ملكان فيسألان من ربك ما دينك من نبيك أما المؤمن وأسأل الله ان يجعلني وإياكم منهم أما المؤمن فيقول الله ربي والإسلام ديني ونبي محمد فينادي مناد من السماء ان صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة ويمد له في قبره يفسح له في قبره مد البصر فيأتيه من صرح الجنة ونعيمها ما يسر به حتى يقول رب أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي لأن يرى أن هناك نعيم اشد وهو نعيم الجنة بمفضل. التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وأما غير المسلم كالمرتاب والكافر فيقول ها ها إذا سئل ها ها لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلت لأن الإيمان لم يدخل إلى قلبه العيال بالله سمع فقال بدون إيمان فيضرب بمرزة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان يضرب بمرزة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء كل شيء إلا الإنسان ويضيق عليه قبره حتى تختلف اضلاعه ويقول يا رب لا تقن الساعة لأنه يعلم أن وراء هذا العذاب ما هو أعظم وأشد منه هذه فتنة الممات ومن فتنة المسيح الدجال المسيح الدجال هو رجل يبعثه الله سبحانه وتعالى في آخر الزمان يدعي أنه رب ويجعل الله تعالى على يديه من الأمور ما تحصل به الفتنة الكبرى حتى إنه يأتي إلى القوم فيدعوهم فإذا استجابوا له أمر السماء فعمطرت وأمر الأرض فانبتت، ويأتي إلى القوم فيدعوهم فيردون دعوته فيصبحوا ممحلين والعياذ بالله ليس عندهم ماء ولا نبات هذه الفتنه العظيمة يفتجن بها امم لا يعلمهم إلا الله وينجو منها المؤمن لأنه قد كتب بين عينيه كافر بحروف مقطعة كاف فار يقرأها كل مؤمن القاري وغير القاري ويعمى عنها كل فاجر سواء كان قارئا ام غير قارئ فيقع في فتنته والعياذ بالله ويتخذه ربا من دون الله ومعه جنة ومعه نار لكن الجنة نار والنار جنة كل هذا من الفتنه التي يريدها الله عز وجل لحكمته يبقى هذا المسيح الدجال في الارض اربعين يوما اليوم الاول كسنة يعني اثني عشر شهرا والثاني كشهر والثالث كاسبوع وبقية الايام كسائر ايامنا لما حدث الرسول عليه الصلاة والسلام بهذا الحديث لم يتكلم الصحابة عن السؤال عن الأمور الكونية كيف يكون النهار 12 ساعة النهار الواحد 12, 12 شهرا وكيف يكون سير الشمس ما تكلموا عن هذا لأن هذا أمر لا يعنيهم هذا إلى الله عز وجل وقدرته فوق كل ما نتصور لكن تكلموا عن أمر الدين لأنه الذي يعنيهم فقالوا يا رسول الله هذا اليوم الذي كسنه هل تكفينا فيه صلاه يوم واحد قال لا اقدروا له قدره يعني صلوا في هذا اليوم الواحد صلاه اثني عشر شهرا صلاه سنين كامله اليوم الثاني كشهر يصلى فيه كم صلاه شهر كامل الثالث صلاه اسبوع الرابع وما بعده بصلات العاده فتامل رضي الله حال الصحابه رضي الله عنهم ما كانوا يسالون عن الامور الكونيه القدريه لان هذا امر ليس في في شان من انما المطلوب منهم ما يتعلق بالامور الشرعيه التعبديه ولهذا سالوا عن العباده ولا سالوا عن الامر الكوني القدري كيف ان الشمس التي جرت العادة ان تقطع الافق في اربع وعشرين ساعة لا تقطعه الا في سنة كاملة هذا خلاف العادة لكن هم لا يهمهم هذا لان الامر الى الله الذي يهمهم هو الامر الشرعي طيب هذا المسيح بعد ان يبقى اربعين يوما على الوصف الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم ينزل عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام ينزل من السماء فيقتل هذا المسيح الدجال وينزل عيسى حكما عدلا لا يقبل الا الاسلام او القتل من لم يسلم قتله ما في جزيه الان الجزيه في الشرح في الشريعه الاسلاميه ثابته فيجعل الكفار اولا الى الاسلام فان ابوا دعو إلى بدل الجزية فإن أبوا قوتلوا لكن إذا نزل عيسى لا يخير الكفار إلا بين أمرين الإسلام أو القتل وليس هذا نسخا لشريعة الرسول عليه الصلاة والسلام بل هو عمل بها لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بان هذا سيكون وأنه من شريعته صلى الله عليه وسلم التعود بالله من هذه الأربع هل هو سنة او واجب اكثر العلماء على انه سنة وليس بواجب ولهب بعض اهل العلم من السلف والخلف الى ان التعود من هذه الاربع واجب وانه يجب على الانسان ان يتعود بالله منها لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بها فقال اذا تشهد احدكم التشهد الاخير فليستعذ بالله من اربع وذكرها ولأنها أمور عظيمة يحتاج الإنسان إلى أن يتعود بالله العظيم منها عز وجل فلهذا وجب أن يتعود بالله من هذه الاربع في كل صلاة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك والقول بالوجوب وجهه قوي جدا لكن جمهور اهل العلم على أن ذلك مستحب اما قول الانسان السلام عليكم ورحمه الله والتفاته يمينا وشمالا فلهذا فان هذا علامه على انقضاء الصلاه لكن بهذا الدعاء المخصوص وبعد انتهاء الصلاه يشرع للانسان ان يستغفر الله ثلاثا فيقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك هذا الجلال والاكرام ويدعو بما ورد من الاذكار ويذكر الله بما ورد من الاذكار ومنها سبحان الله والحمد لله والله اكبر 33 وتمام وتمام ال لا اله الا الله وحده ولا لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير او يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله حتى يكمل 33 ثم يقول الحمد لله الحمد لله حتى يكمل 33 ثم يقول الله اكبر حتى يكمل 34 او يقول سبحان الله سبحان الله عشرا الحمد لله عشرا الله اكبر عشرا او يقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر خمسا وعشرين مره فهذه, فهذه اربعه انواع النوع الاول لا ما هو النوع الاول النوع الأول في التسبيح الصالِ واحد. ما سمعت؟ ها؟ ما هو النوع الأول من التسبيح بعد الصلاة؟ نعم؟ نعم؟ نعم؟ نعم؟ ثلاث وثلاثين. وتمامًا 100؟ لا همك ولا الرحمن جوا على كل شيء قدير طيب هذا النوع الأول. استرح. الثاني. ثالث. الله أكبر. الحمد لله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. نعم والله أكبر ولا إله الله والله أكبر تكون الجميع كم يكون الجميع نعم هذه أربع إذا قال خمس وعشرين مرة تكون نعم طيب أسرع. نعم نعم نعم ويكبر الله عشرا صح يعني تقول هذا مره وهذا مره على القاعده التي ذكرناها ان العبادات الوارده على وجوه متنوعه يفعلها الانسان تاره كذا وتاره كذا وينبغي وينبغي ان يجهر بهذا الذكر لقول ابن عباس رضي الله عنهما كان رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبه على أهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا كان جنب إلى جنبك رجل يقضي الصلاة وتخشى أن تشوش عليه لأنك قريب منه فهنا تسر أما إذا لم يكن هناك تشويش فإنك تجهر به لأن هذا هو المعروف في أهد النبي صلى الله عليه وسلم وما ذهب إليه بعض أهل العلم من انك تسر به ولا تجهر فإن قولهم مردود بما ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس ان رفع الصوت بالذكر كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الغريب انهم اجابوا عن هذا الحديث بجواب ضعيف قالوا انما جهر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك للتعليم ورد هذا من وجهين الوجه الاول ان الرسول صلى الله عليه وسلم